يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندنا مدرس ينصحنا دائما بقراءة كتاب معين فلما قرأته وجدت فيه هذا الكلام وهو أن أبا ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه يعد اشتراكيا وأنه قد أخذ هذه النزعة من النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم قراءة هذا الكتاب وكيف نتعامل مع مثل هذا المدرس هذا الكتاب اشتراكي ويريد انه يبرر الاشتراكيه ويلصقها بابي ذر رضي الله عنه ابو ذر انما هو صحابي زاهد زاهد في الدنيا ولا يحب جمع المال أكثر من حاجته من باب الزهد لا من باب التحريم ما يرى أن جمع المال زيادة على الحاجه ان حرام لكن يرى أن ما زاد على الحاجة أن الأولى للإنسان أنه يتصدق به وتخلص منه. هذا اللي يراه أبو, أبو ذر رضي الله عنه. هم معناه أنه يحرم جمع المال من كسب طيب. الصحابة كانوا زملاء وأخوانه من الصحابة كانوا أصحاب أموال. كانوا أصحاب أموال ويجمعون المال وأصحاب ثروات. وينفقون في سبيل الله نعم